غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أأنتم أشد خلقا ام السماء بناها فَعَسَمْكَ فَسَوَّهَا وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا وَمَرْعَاهَا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 وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا واثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي الماوى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 من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصب الماء صبا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 لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبر